وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُواْ هَزْوَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَرْقُمُونَ مِنَ اللَّهِ إلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاطِحُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنادير وعبد الطاروت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة